بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبحث الرابع او الخامس المبحث الرابع من كتاب ارينا مسائل عبد الله بن سلام كتاب صحيح السنه صحيح السيره المبحث الخامس اول جمعه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث, ابن من حديث ابن إسحاق قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدل أخي بني عمر بن عوف هذه الحديث يشكل لنا الحديث دي قبل من قراره ويقال بل نزل على سعد بن خيثم فأقام في بني عمر بن عوف وأدركته الجمعة في بني سانم بن عوف فصلى الجمعة الكبرى في المسجد ببطن الوادي قال ابن إسحاق ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابناء مسجده في تلك السنة <تصفيق> المبحث السادس متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الاثنتين عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين يبقى دخل امتى يوم الاثنين اتناشر ربيع الأول ده موعد الهجرة مش موعد الولادة ولد يوم الاثنين اظن برضو انما مش معروف ولد انت مش متأقن يعني <تصفيق> طيب هنا الجمعة الجمعه عادي وبيقول اول جمعه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قصده في المدينه لا هو كانت في الاول جمعه عموما مطلق اول جمعه مطلق 13 سنه 13 سنه لما بيشرع لهم الجمعه ولذلك الايه دلوقتي فرماويه و والتكفير والهجرة والحاجات دي والشيعة برضه ما يصلوش إلا وراء إلا إمام واحد حيث وجد غير كده ما فيش لا صلاتة له إنما إن صلوها يصلوها تقية إنما يعني مش مشروعة عندهم في ظنهم حد ما يبقى ايه فيه امام وطبعا بقى عندهم امام دلوقتي هناك انما زودوها بقى يعني لو راح خرجوا برة ما فيش جمعة لازم ورا ال ده وطبعا حكيت لقع الفرماوي ده اللي كان لو حد تكلم ولا عمل دوشة ولا عمل اي حاجة يقول طب مش مصلي خليكوا قاعدين كده بمضي الجمعة ويقوم نازل مأموص ومفيش جمعة من الهات نعم مهبيش يعني امن الدولة ليهم <تصفيق> يقولولي كده اول مرة يشوفوه يقولوله ايه ده ايه الخلق دي احنا عايزين ندخلك السجن بس الحاجة واحدة تتفرج على الناس اللي جوه فرموية وسماوية واشكال والوان وحاجة تقرف يعني حاجة تشيب بصراحة يعني ايه ده ضلال ضلال مبين يعني يعني هم مش بدأوا بالسلفيين ولا بالاخوان حتى ولا لا ده عالم, عالم ضربة بتوع الجهاد اللي كل يوم ينادوا على العساكر الردد عشان لا يزال لا تزال طيب يقاتلون كل يوم عايز ايه هلا عاوزينكم يا ابني عاوز ايه لحد ما ييجوا ويفتح الباب من هناك مش الباب بخير ويفتل ويضربوا فيهم لما يغمى عليه حد شيخي الشيخ محمد ابن مصطفى ابن عبدالسلام كل يوم بالمنظر ده اشكال والواء ولي قال اللي عايزين نعمل رئيس ل... للسجن مساجين وكان ليه وهو أصلاً مكانش متدين ديه غلط يعني اللي ايه الناس اللي بيدخلوهم كده وخلاص اللي لهم والله يا ماليش دعو بالصنية ده أنا باشرب خمرة يقولوا بتشرب خمرة ليه ابن الكلب مش عارفوا اللي خمرة حرامة اضربوه بارك ام الاشكال دي. وكان ليه تابع واحد السكر لما لقى بقى كل واحد عامل له وقت فرقه وعامل له اتباع فضحك على واحد عقله على قد كده فما فيش غير واحد فقال خلاص نعمل انتخابات ونشوف مين فعمل انتخابات خد صوت واحد صوت مين صوته هو التابع عند تابع, ده. تابع ده تاني. <تصفيق> انا حتى التابع ابن معت انتخب واحد تاني اوه مولد مولد ياه شوفنا مرار كتير يزوين نبدأ نكتب بقى مرار السنين كتاب التاريخ التاريخ الكبير يا المبحث السابع المشاركه في بناء المسجد عايزين تقولوها للمره الجاية. الجايه الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين